بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون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 هم مازم الشائين بنميم من ناعل الخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زني ان كان ذا مال وبنين اذا تسلا عليه اياتنا قال اساطير الاولين نسيمه على الخرط اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ اِذْ اَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ وَلَا يَسْتَثْنُونَ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيرٌ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 قالوا يا ليلنا اننا كنا طاغين عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنّة نعيم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 اشتركوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ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 فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت اذ نادى وهو مكذوم لولا أن تداركه نعمة ربه لن بذ بالعراء وهو مذموم، فجتباه ربه فجعله من الصالحين.